أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدى أماما أماما أماما الفدا أعدوا الشباب ليوم الندى أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإن على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قلنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى اعدوا الشباب ليوم الندى اعيدوا اعيدوا اعيدوا الى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدى اماما اماما اماما جنود الفدا اعدوا الشباب الحق سلطانه